هنروا الريح لا سبون لا رحمة في جوف الغضب التنبط القوة سنيني بأس بفجر من صمت القدر فاسمعوا حكاية رياح كسرت صفوف الشر أنا ساني بنفسي ريح لا تهدأ في الميدان أعصف لا أعاتب من يجزع سيف حق والدم في عروق يقاتل وفي قلب نار على الشر تتجاسر الرياح لا دا تهدا انا سيف من في العاصفه يا المعتر روحي درعي والهضف سري فمن يناسيني يكم مستعدا لحقفه كانت امي نورا وفي ليل خانها تحولت شيطانا والدمعه احاطتنا وعنتهاب سيفي وكل يتمسك قلبي انشق وتم ويتدفى ما بين تصوتي والتمنع سر لا يقال وفي سكروتي صاخة تطاوم الاشتعال وجوه تبغضني ولكني لهم حماية قلبي كثير لكنه حارب كي لا يزال كان أخي نورا صغيرا أحميه أقاتل العالم كي لمكي في ليله أني كنت وعدا أني لم أكن حنونا والحقيقة أنني كنت جرحا مكتوما رياحي لا ترحم داني لا تهتف صيف في العاصفة يلمع جروحي ترعي والغضب سري فمن يناسلني ليكم مستعدا لحتفه لنفسي حرب لا يرى شبحا في كل لي يستبت أظهر شدتي وأخفي ألمي كي لا يسقط غيري ولو سقطت أنا ما بين قصوتي والدمع سر لا يقال وفي سقوتي صرخة تطاوم الإشتعال وجوه تبغطني ولكني لهم حمايا قلبي كسر لكنه حرب كي لا يزال jitim wahmi manaih al khatabi sanimi ismi yakfi